استمع إلى الجمل والأسئلة الآتية، ثم أعدها وتأمل معانيها. أنا بحاجة إلى تنورة حمراء وبلوزة وردية. أريد بنطالا أسودا وجوربا أبيضا وقميصا أزرقا من فضلك. أنا أفضل الجاكيت الأخضر على الجاكيت الأصفر. هل تحب البدلة الرمادية أم البدلة البنية هل تحبين الحذاء الأسود أم الشبشب الأصفر